درسنا إ ن شاء الله عز وجل هذا اليوم اسم السلام سبحانه وتعالى يقول المصنف حفظه الله وهو اسم ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم م ر ة و ا ح د ة في قول الله عز وجل هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام إ ل ى آ خ ر الايه ومعنى هذا الاسم معنى هذا الاسم الكريم السلام من جميع العيوب والنقائص يعني ك ل م ة معنى كاسم السلام السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته عز وجل وصفاته و أ ف ع ا ل ه فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار سلام في ذاته عن كل ع ي ب سلام مشتق من ايه من ماده من ايه س ا ل م ة فهنا يعني سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم اي وهم يتخيل ان ه ن ا ر ك نقصا عيال بالله فهذا مردود لان الوهم كثير الشيطان يعني يجري مجرى الدم و الله عز و جل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فكل ما تراه عينك فيه النقص و الضعف ل أ ن ه مخلوق و الكمال في الذات و الصفات و ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ق و ا ل لا تكون إ ل ا فيه في الله سبحانه و تعالى وسلام في صفاته من كل عيب ونقص وشر س ل أفعاله من كل ا م من في عيب ونقص و وظلم إنساء المخلوق أ و ا ل إ ن س ا ن مهما حاول يعني ك أ ن ه ضعيف لا بد أ ن يصيبه المرض يصيبه الموت يصيبه الجوع يصيبه ك ذ ا في الذات قد يصيب ا ل إ ن س ا ن المخلوق في الذات يعني إ ش ك ا ل ا ت ه ذ ا د ث سير يفقد أ ع ض ا ء يصاب في عينه يصاب في بدنه يصاب يصاب هذا ضعف ا ل إ ن س ا ن ضعف المخلوق لكن الله سبحانه وتعالى سلام في ذاته وفي أ خ و ا ل ه وفي أ ف ع ا ل ه سلام ب ح ا ا ن ه و ت ع ى س ل يعني من جميع العيوب و ا ل ن ق ا ئ س لكماله في ذاته وصفاته و أ ف ع ا ل ه فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار سلام في ذاته عن كل أ ي ب ونقص يتخيله وهم وهذا يتضمن التسبيح يعني حينما تقول سبحان الله تنزه الله عن كل نقص عن ن كل ت ز ما لا يليق بجلاله عن أي أمر يضيفه المشركون إ ل ي ه أ و أ ي أ شيء لا يليق بجلاله عز وجل فسبحان الله هو ع ب ا ر ة عن تنزيه تذكر مع ك ل م ة سبحان الله ك ل م ة السلام فسبحان الله ننزهه ان يكون له الولد أ ن يكون له ا ل ز و ج ة أ ن يكون له الصاحب صاحبه ان يكون له الشريك ننزهه من كل عيب من كل نقص سبحان الله هذا تنزيه الله عن أ ي أ م ر أ و شيء لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى والسلام و ع ب ا ر ة عن تنزيه لله سبحانه وتعالى لكن جاءت ك ل م ة ايه السلام إيه؟ يقال فلان سلم من كذا وكذا سلم من المرض سلم من, سلم يعني من هذه ا ل ف ت ن ة واضح اشتقاق ذ ك ر ك ل م ة التسبيح والتمزيه ذ ك ر ما حكمته ة السلام السلام. سبحانه وتعالى. آه نعم. السلام الحق بكل اعتبار سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله في في وشر صفاته من ونقص وظلم وفعل واقع على غير وجه ا ل ح ك م ة الله عز وجل سلام من أ ن يطع منه فعل على غير وجه ا ل ح ك م ة ف أ ف ع ا ل ه كلها ح ك م ة لذلك لم يؤمن بالسلام من قال أ ع ط ي ت يا رب فلان ما اعطيتني تعالى الله عن هذا دلوقتي ا ما آ م ن باسم السلام إيه؟ فلان ز و ج ت ز و ج ة أ ج م ل من زوجتي مثلا فلان أ ع ط ي ت ه ص ح ة أ ف ض ل مني و أ ن ا ابتليتني بامراه تعالى الله عن هذا ا ل و ا كذلك هذا ح ق ي ق ة ما امن ب ا س م السلام ل أ ن الله عز وجل يعني يفعل على وجه ا ل ح ك م ة وفعله محض العدل سبحانه وتعالى فعله محض العدل وهو سبحانه السلام من ا ل ص ا ح ب ة والولد والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل والسلام من الند والشريك, والسلام من الند والشريك وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى يعني السلام يتناول جميع صفات الله يعني ا ل س م ا ء س ل ا م من النقص السميع اسم والسمع ص ف ة سلام من النقص بصير اسم البصر ايه ص ف ة سلام من ايه من النقص البصر السلام في كل ص ف ة العلم ا ل ق د ر ة اي شيء لانه قد يكون إ ن س ا ن يعني تجامع ع ر م ت ه النقص مثلا يجامع غنى خلل ه ن ا ك خلل آ خ ر يعني يجتمع عنده مثلا الغنى مع المرض سلام من الفقر لكن ليس بسلام منه من المرض وهكذا كل صفه من كل اسم من الاسماء كل ص ف ة من الصفات تستطيع ان تقول انه سلام من من من من تضعه هذه ا ل ص ف ة اسم يتناول جميع صفات الله تعالى فكل ص ف ة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولذلك اذا نظرت الى افراد صفات كماله الى افراد صفات ال كمان دخلت يعني في تفصيلات في مفردات هذه صفات كمال رب العالمين سبحانه وتعالى المعلومه لدينا طبعا لاننا نستطيع كل م ف ر د ا ت أ ن نلم بها أو نحيط ب ه او نحصرها وجدت كل ص ف ة سلاما مما يضاد كمالها يعني الله عز وجل من أ س م ا ئ ه الحي و من صفه ا ل ح ي ا ة فحياته سلام من, إيه؟ من الموت سلام من ا ل س ن ة والنوم يعني من النعاس ومن النوم وكذلك من أ س م ا ئ ه القيوم ومن الصفات ا ل ق ي و م ي ة هذه سلام من التعب واللهوب العناء والاعياء يعني ممكن إ ن س ا ن يقوم على أ ش ي ا ء عشرين س ا ع ة لكن أ ح د معين يتعب, يتعب. يصيبه ت ع ب ي العناء يصيبه الاعياء لكن الله تبارك وتعالى سلام من التعب من اللغوب من الاعياء من النوم من النعاس سلام يعني قيوميته سلام من ه من التعب واللغوب من العناء علمه سلام من, من عجوب شيء من غياب شيء عنه أ و عروض نسيان كما قالوا آفة ا ل ل النسيان ع م آ ف ة العلم النسيان فالله سبحانه وتعالى من أ س م ا ئ ه يعني العليم ا ل آ ن في ع ل ا ق ة بين العليم وبين السلام أ ن اسم العليم و أ ن ص ف ة العلم يعني سلمت مما يضاد كمالها ليس هنالك ايه ضد هذا الشيء لا يعني ما في شيء يهدم هذا الكمال أ و ينقض هذا الكمال فحينما ن أ ت ي نقول العلم ص ف ة من صفات الله سبحانه وتعالى الناس عندها علم ويتفاوت بينها لكن هذا العلم يتعرض إ ل ى نسيان يتعر يعني ت ر ي ع يحتاج فيه ا ل إ ن س ا ن إ ل ى تذكر أ و تفكر والله عز وجل علمه سلام يعني سالم من ايه من النسيان من ا ل ح ا ج ة إ ل ى التذكر أ و التفكر و إ ر ا د ت ه سلام من خروجها عن ا ل ح ك م ة و ا ل م ص ل ح ة إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقوله كن فيكون هذه الله عز وجل له ص ف ة ايه ا ل إ ر ا د ة و أ ن ا عندي إ ر ا د ة وانت عندك ا ر ا د ة إ ر ا د ت ن ا فيها ضعف البشري ضعف المخلوق لكن إ ر ا د ة الخالق سلام من الضعف سلام من خروجها عن ا ل ح ك م ة و ا ل م ص ل ح ة إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقوله كن فيكون لكن هذه ا ل إ ر ا د ة ا ل ر ب ا ن ي ة سلام من خروجها عن ا ل ح ك م ة و ا ل م ص ل ح ة وكلماته سلام من الكذب والظلم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يعني معروف صفاته ومنزلته وكذا لكن كذب لله عز وجل كذبات كما هو معروف أ ل ي س كذلك حتى العلماء يذكرون ما يجوز من الكذب ما ي ج ومنها ز الكذب و م ن ق ض ي ة ا ل أ ص ن ا م و... وتوجيههم وتفضلوا و ي س أ ل و ا هذا الصنم الكبير طبعا هذا حقا ي ان جئت يعني تقول ف أ ق و لا لك م في أ ح د يقول إ ن هذا ه كذب لكن سميت خلاص إنه وهذا من باب إ ل ز ا م ه م انه طالما تقولون تعبدون هذه ا ل أ ص ن ا م و أ ن ه ا يعني ت ج ع م و ن انها تنفع وتضر وقد أ و ذ ي ت وتهدمت وتحطمت تفضلوا ا س أ ل و ا ه ا ي الكبير كبير ا ل أ ص ن ا م هذا من باب ا ل إ ف ح ا م ل ك ن مع ذلك ل أ ن ه كان ا ل ح ق ي ق ة يعني طبعا هذا الشيء ل شك أ ن ه مشروع كما قلنا و أ ن العلماء حينما ذكروا باب ما جزم الكذب ذكروا هذا و أ م ث ل ه لكن هذا هو ا ل أ س ل و ب البشري ان ا ل إ ن س ا ن قد يتعرض إلى كما في لا ي خ ر ا لكم إ ن في المعارضه ل م ن د و ح ة عن الكذب يعني أ ن ت ا ل آ ن تكذب على أ ع د ا ء كم عدد المسلمين كم كذا هذا الكذب هو من جهته يعني خلق ذميم والكذب بين الاصلاح, والكذب بين, يعني الإصلاح بين الزوج وزوجته ا ه ك ذ ا ل أ م و ر يرجع الانسان إ ل ي ه ا او يهن مشروعه ب ا ل ن س ب ة له ولكن في ا ل أ ص ل الكذب حرام ولا يجوز ا ل آ ن جاز لبعض, لبعض الحالات لكن الله عز وجل ليس في كلامه الكذب في أ ي ح ا ل ة من ا ل أ ح و ا ل منزه عن ذلك يعني أ ب د ا نعم بل تمت كلماته صدقا وعدلا وغناه سلام من ا ل ح ا ج ة إ ل ى غيره بوجه ما ا ل إ ن س ا ن ربما ي كن و غنيا ولكن هذا الغنى اكتسبه من غيره إ م ا بلف إ م ا بدوران إ م ا ب ط ر ي ق ة ص ي ح ة إ م ا في ت ج ا ر ة م ب ا ح ة أ و ت ج ا ر ة غير مباحه إيه؟ لكن الله عز وجل غني لكن هذا الغنى سلام من ايه من ا ل ح ا ج ة إ ل ى غيره بوجه ما بل كل ما سواه محتاج إ ل ي ه وهو غني عن كل ما سواه وملكه سلام من منازع فيه أ و مشارك أ و معاون مظاهر أ و شافع عنده بدون إ ذ ن ه و إ ل ه ي ت ه سلام من مشارك له فيها إحنا قلنا من أ س م ا ء ا ل إ ل ه و ص ف ة ا ل أ ل و ه ي ة لكن هذه ا ل إ ل ه ي ة سلام من المشارك له فيها في إ ل ه ي ة بالباطل اناس يتخذون آ ل ه ا من دون الله وطبعا ً هذه يجعلون لها ايه شركاء لكن الله عز وجل هو المتفرد ب ا ل ر ب و ب ي ومتفرد ب ا ل أ ل و ه ي ة سبحانه وتعالى ا ل إ ل ه اسم نسمع الله إ يسمى اسمه واخذنا أ خ ذ ن هذا أ الله و ا ل إ ل ه ثاني اسم من الاسماء في فقه الاسماء الحسنى ل ل ه ا وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أ ن تكون عن ح ا ج ة منه أ و ظ ل أ و ظل أو م ص ا ن ع ة كما يكون من غيره بل هو محض جوده واحسانه وكرمه بعض الناس يعفو بسبب الضعف يصفح بسبب النقص والخلل يغفر يتجاوز ما يعني عن قهر يتجاوز عن قهر أ و عن ذل أ و عن مصانعه لكن الله عز وجل من أ س م ا ئ ه الحليم وعفو وغفور كل هذا ليس عن ح ا ج ة أ و ذل أ و مصانعه بل من يعني ر ح م ة ومن كرم كما قلنا الكريم و ا ل أ ك ر م وذكرنا يعني ما يتعلق بكرمه في العفو ذكرنا بعض النصوص ا ل م ت ع ل ق ة بعض النصوص التي تتعلق في ذلك أ و بذلك وكذلك عذابه وانتقامه و ش د ة بطشه وسرعه عقابه سلام من أ ن يكون ظلما أ و تشفيا او, تشفي أو غ ل ظ ة أ و ق س و ة الناس قد ينتقمون ويشتد بطشهم س ا ر ع و ن بالعقاب قد يظلمون قد يكون ذلك تشفيا قد يكون غلظه قد يكون ق س و ة هذا موجود عند ا ل إ ن س ا ن موجود عند الجان موجود عند البهائم والدواب م وعند ج و د الحشرات لكن الله عز وجل منزه عن ذلك وهو سلام انتقامه ايه و ش د ة بطشه إ ن بطش ربك لشديد وسرعة العقاب هذا كل سلام من أ ن يكون ظلما أ و تشفيا أ و غلظه او ق س و ة بل هو محض حكمته وعدله سبحانه وتعالى ووضعه ا ل أ ش ي ا ء مواضعه وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إ ح س ا ن ه وثوابه ونعمه الله عز وجل يستحق الحمد والثناء على كل فعل يفعله و ا ل ج ن ة حق والنار حق بل لو وضع الثواب موضع ا ل ع ق و ب ة لكان مناقضا لحكمته ولعزته فوضعه ا ل ع ق و ب ة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته فهو سلام مما يتوهم أ ع د ا ؤ ه والجاهلون به من خلاف حكمته كل أ ف ع ا ل ه و أ ق و ا ل ه فيها ا ل ح ك م ة سبحانه وتعالى سلام من العبث سلام من الظلم وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم يعني ممكن بعض الناس يسمعون الله فلان كذا ح ص ل معه حاجه توفاه الله لا لا لا لا والله فلان يا أ خ ي كان من أ ت ق ى الناس و أ ف ض ل الناس يعني حتى عياذا بالله كان بعض الناس عنده اعتراض عياذا تعالى الله عن هذا علوان كبير اعتراض على الله إ ن ه لماذا يفعل الله عز وجل بهذا هو رجل يعني محترم وطيب وكذا أوتقي يعني حتى قالت ا ح د النساء ولا اخر قوه ل ل ه والله عز وجل ما ر أ ى غير يعني غير ز و ج ي أ خ ذ ه يتوفى لا اخر قوه الا بالله نسال الله الثبات فالفعل كله يا إ خ و ا ن ي يعني ح ك م ة ح ك م ة سلام من ا ل ع ب ث ي ة سلام من الظلم لكن نحن لا نعلم يعني الله عز وجل هو علام الغيوب عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة ونحن يعني ضعفاء لا ندرك كثيرا يعني من عالم الغيب وقضاؤه وقدره ك ل ن ا سلام من العبث والجور والظلم, والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ر غ ة وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف م ص ل ح ة العباد ورحمتهم والاحسان اليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله ح ك م ة و ر ح م ة ومصلحه ة أعدل يعني شرع ل ا عز وعد ج ل سلام من التناقض والاختلاف والاطراب سلام من خلاف مصلحة ل ودينه من من ا ب ا فهو لرحمتهم و ا ل إ ح س ا ن اليهم وكذلك عطاؤه سلام من كونه م ع ا و ض ة أ و ل ح ا ج ة إ ل ى المعطى يعني ا ل آ ن ا ل أ ص ل فيمن يعطي من باب ا ل م ع ا و ض ة و إ ن كانت هذه ا ل م ع ا و ض ة يعني في يعني هناك باب شرعي لبعض هذه ا ل م ع ا و ض ا ت مثل تهادوا ب ه تهادو من أ ف ع ا ل م ش ا ر ك ة ف إ ن س ا ن بادر و أ ه د ا ك شيئا اهداك س ي ا ر ة أ ن ت ما تستطيع تدي س ي ا ر ة ولا تدي د ر ا ج ة ولو كتب ا ي ع ط ي ه ولو ا كتاب ربما هذا يكون أ ث ق ل من, من في الميزان عند رجل من هذه ا ل س ي ا ر ة سبق درهم م ا ئ ة أ ل ف درهم لا يكلف الله سلا و س ع ى لكن حذاري من البخل ماذا تستطيع قدم ماذا تستطيع قدم تستطيع فبعض الناس تفعل أ م و ر م ع ا ر ض ة بين ا ل ش ر ع ي ة وعدم ا ل ش ر ع ي ة يعني ل ل م ص ل ح ة من باب المصالح لكن الله عز وجل ينعم ويعطي ويتفضل ويمن من غير هذه ا ل م ع ا و ض ة فهو سلام من كونه م ع ا و ض ة كريم وهذا الكرم سلام من ا ل م ع ا و ض ة أ و ا ل ح ا ج ة إ ل ى المعطى ربما ا ل إ ن س ا ن يكرم على بعض الناس بشيء من باب ا ل م ع ا و ض ة وابتغاء نفع ومنعه سلام من البخل وخوف ا ل إ م ل ا ق يعني إ ذ ا منع لا يمنع م خ ا ف ة يعني دافع المنع والبخل ت ع او ل الله ل ا عنه ا ن كبير أو خوف الفقر لا بل عطاؤه إ ح س ا ن محض لا ل م ع ا و ض ة ولا لحاجه ومنعه عدل محض و ح ك م ة لا يشوبه بخل ولا عجز واستواؤه وعلوه على عرشه سلام سلام من أ ن يكون محتاجا إ ل ى ما يحمله الرحمن على العرش استوى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة لا يعني أ ن ه محتاج لا للعرش ولا محتاج إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة ح م ل ت العرش ولا هو محتاج إ ل ى أ ي شيء من العالمين الله غني عنه عن العالمين سبحانه وتعالى بل كل شيء محتاج إ ل ى الله العرش محتاج إ ل ى الله عز و ج ل و ح م ل ة العرش محتاجون اليه فهو الغني عن العرش وعن حملته يعني نقول حينما تتلى هذه ا ل آ ي ا ت الرحمن على العرش استوى منقول استوى و ع ل و ه على عرشه سلام من ا ل ح ا ج ة إ ل ى العرش أ و إ ل ى ح م ل ة العرش واضح من؟ سلام من التشبيه فهو الغني عن العرش وعن حبلته وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو لا يشبه حصر يعني بعض الرحمن على العرش استوى يقول لك انت يعني الآن يا اخي ل آ ن يا أ حصرت الرحمن امنتم من في السماء لا لا تقول انه ايش انه على السماء إ ذ ا قلت على السماء يعني حصرته لا ما حصرته ل أ ن هنا العلو في السماء على السماء علو الله أ ي ن الحصر ما في حصر سلام من ايه من حصر المكان أ و حصر كل أ ن و ا ع الحصر الله يجب سلام منها سبحانه وتعالى استواء وعلو لا يشبه حصر ولا ح ا ج ة إ ل ى عرش ولا غيره ولا إ ح ا ط ة شيء به سبحانه وتعالى بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به ح ا ج ة إ ل ي ه كان الله ولم يكن ا ه عرش ولم يكن شيء لم تكن سموات ولا ولا شيء سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد سماوات تكن أراضين سبحانه وهو شيء بل استواؤه على عرشه ه ن ا في عباره ة هذا الكلام من بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله وما هذه ا ل ع ب ا ر ة نقلها يعني الشيخ حفظه الله و ه ذ ه ا ل ع ب ا ر ة يعني هنالك من عارض هذه ا ل ع ب ا ر ة بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه يعني هذه العبارة هذه هناك من يعارض ك ل م ة ايه الاستيلاء على الخلق ان بعض علماء اهل ا ل س ن ة يحتجون على من يقول استوى بمعنى استولى على العرش يقولون يكن يعني يكن يوصف استولى والله وجل لم لم لا بذلك فلذلك معنى هذا أنه تمكن منه أن متمكن تمكن أن متمكن بعد بعد عز هذا هذا ي ع ن ي نقول ن ش ت ن ب هذه ا ل ع ب ا ر ة بغض ا ن ظ ر ربما ي أ ت ي مجاهد يقول لا استولى من وليه و ا ل ه م ز ة والسين و ا ل ت ا تفيد الطلب وكذا يعني استولى ب م ع ن ه ايه هو يعني تولى هذا الامر لكن نحن نقول يعني يمكن استخدام عبارات اخرى ل نقول بل استواؤه على عرشه وعلوه على خلقه مثلا من موجبات ملكه وقهره من غير ح ا ج ة إ ل ى عرش ولا غيره بوجه ما يعني سلام من إيه من كل معاني النقص النقائص والمعايب فالله عز وجل لا يحتاج إ ل ى خلقه سلام من الحاجه الى ل العرش سلام من ا ل ح ا ج ة إ ل ى ح م ل ة العرش سلام من ا ل ح ا ج ة إ ل ى الخلق إيه؟ سلام من ا ل ح ا ج ة إ ل ى يعني اي شيء ونزوله كل ل ي ل ة إ ل ى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه ينزل ربنا عز وجل كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا لكن هذا النزول سلام من, إيه؟ من النقص بل هو كمال و ح ك م ة وعظمه لله سبحانه وتعالى ورحمه ورحمه وسلام مما يضاد غناه وكماله وسلام من كل ما يتوهم معطل ومشبه يعني كيف ينزل انت ا ل آ ن وينزل يطلع حتى قال قائلهم لا أ ؤ م ن برب ينزل يصعد فقال ف أ ج ا ب ه ب إ ج ا ب ة ر ا ئ ع ة و أ قال أُؤْمِنُ بِرَبٍّ ي ف ع مَا يَشَاءُ وانا اؤمن برب يفعل ما يشاء هذا ا ل إ ف ه ا م هذا هو ا ل إ ي م ا ن هذا هو ا ل إ س ل ا م والاستسلام تستسلم بفكرك بذهنك بقلبك بعقلك بجوارحك و بكليتك تستسلم لله رب العالمين سبحانه وتعالى وسلام من أ ن يصير لذلك أ ر ا د و ا ان ينزهوا الله فعطلوا صفات إيه وبعضهم قال أ ن ت يا أ خ ي بتشبهوا الله بتمثلوا وبعضهم أ ن ت فعلتم ا ن ت فعلتم فوقعوا يعني في التعطيل أ و التشبيه ونحن نقول الله عز وجل سلام من كل ما يتوهم معطل و م ش ب ه وسلام من أ ن يصير تحت شيء أ و محصور محصورا في شيء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغنى ينزل ربنا الى السماء الدنيا لا يعني ان ه الدنيا ح ص ر ت ربنا تعالى عن هذا علوا كبيرا ينزل نزولا ي ر ي ق بجلاله سبحانه وتعالى إيه؟ ونؤمن بذلك ولا نقول كيف الكيف مجهول لمن به واجب يرحمك الله والسؤال عنه ب ا ل د ع ة وسلام من أ ن يصير تحت شيء أ و محصورا في شيء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغنى لا سميع ولا بصير تعالى الله عنه عما يقولون علوا كبيره نقول نعم نحن نقول أ ه ل ا ل س ن ة وسط بين هؤلاء فنقول له سمع وبصر يليق بجلاله السلام من كل ما ي ت خ ي ر ه مشبه أ و ي ت ق و ر ه معطل وموالاته ل أ و ل ي ا ئ ه سلام من أ ن تكون عن ذل يعني الله عز وجل يحب أ و ل ي ا ء ه سبحانه وتعالى نقول الله ولي الذين آ م ن و ا فهذا لا عن ح ا ج ة ولا عن نقص سلام من كل نقص أ و من كل عيب أ و من كل خلل م و ل ا ت ه ل أ و ل ا ي السلام من أ ن تكون عن ذل كما ي و ا ل المخلوق المخلوق ا ل و ا ل ي المخلوق عن ذل لماذا إ م ا عن قهر ل أ ن ه لا يستطيع الخروج عن دائرته واما ل م ص ل ح ة أ و م ن ف ع أو كذا حتى ا ل أ م و ر في الشرع حينما ي أ م ر في عدم الخروج وكذا إ ل ى آ خ ر ه ومن هذه المعاني لهذا المخلوق الضعيف انه يعني افعل هذا يرحمك الله لكن الله عز وجل لا ت ن ض ي عليه هذه المعاني سلام من أ ن تكون عن ذل بل هي م و ا ل ا ة ر ح م ة وخير و إ ح س ا ن وبر قال عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أ ع ظ م ه و أ ج ل ه عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا ولم يكن له ولي من الذل يعني قال ابن جرير رحمه الله لم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به لماذا ل أ ن من كان ذا ح ا ج ة إ ل ى ن ص ر ة غيره فذليل مهين وذكر أ ث ر لمجاهد أ ن ه قال ولم يكن له ولي من الذل قال لم يحالف أ ح د ولا يبتغي نصر أحد ح لم ي احد ل ف أ وليس ا ب ت غ ي ي نصر أحد و ل بدليل فيحتاج إ ل ى أ ن يكون له ولي أ و وزير أ و مشير بل هو تعالى خالق ا ل أ ش ي ا ء وحده لا شريك له ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده فلم ينفي أ ن يكون له ولي مطلقا بل نفى أ ن يكون له ولي من الذل يعني ما نفى أ ن يكون له ولي دون تعليل بل بين, أن يكون يعني بين ذلك وذكرنا أ ق و ا ل المفسرين ف م و ا ل ا ة الله عز وجل سلام من ايه من أن تكون لذل أ و لضعف أ و لحاجه وكذلك محبته لمحبيه و أ و ل ي ا ئ ه سلام من عوارض م ح ب ة المخلوق للمخلوق يعني ا ل إ ن س ا ن يحب ا ل إ ن س ا ن والدواب بينها تالف من يوالي الله سبحانه هو الذي ب ح ا ج ا لله سبحانه وليس ت ع ا ى و ل الله سبحانه وتعالى بحاجه لله هذا من لوازم هذه المعاني、يعني. لكن التفسير سبق يعني الأخير يعني, يعني, يعني في غير نضيع شوية في بينهم في نتشعب نزاك ممكن نفصل الآن أنه الناس تكلم حتى حتى أكثر الكلام لا مولاة المحبة ما بس هو والحقيقه ة و ح ا ج و ذ ل كذا فالله عز وجل سلام من هذا الذل بل هي م و ل ا ه ر ح م ة وخير و إ ح س ن وكذلك محبته لمحبيه و أ و ل ي ا ء ه سلام من عوارض م ح ب ة المخلوق المخلوق من كونها م ح ب ة ح ا ج ة إ ل ي ه أ و تملق أ و انتفاع يعني حتى ا ن ت ف ع بقرب الله ه فهي سلام من ذلك محبته ي سلام ذلك ل من م ح ب وهو غني عن محبه وغني عن, عن, يعني غني عن وجودهم و ل د ي خلقهم سبحانه وتعالى فغني عنهم ع ن محبتهم لكن من من هو كرم أ ن ه يحبه ويحبونه إيه؟ هذا من من هو كرم فسلام من أ ن تكون يعني محبه ح ا ج ة أ و تملق أ و انتفاء وسلام مما ي ت ق و ر ه المعطلون فيها وكذلك ما أ ض ا ف ه الى نفسه من اليد والوجه فانه سلام عما يتخيله مشبه أ و ي ت ق و ر ه معطل يعني حينما تذكر ص ف ة اليد بعضهم يعطل فهي سلام من التعطيل وبعضهم يقول يد كيدي سلام من التشبيه ثم ختم رحمه الله تعالى ا ب ن القيم هذا التقرير الوافي بقوله ف ت أ م ل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى انظروا الى استقراء واستقصاء ابن القيم في اسم السلام وهذا التعليل الكافي الوافي العظيم المفيد النافع الماتع الرائع فهذا ح ق ي ق ة يزيدنا تمسكا ب ق ر ا ء ة يعني كتبه رحمه الله ل أ ن ه إ ن س ا ن يعني موفق وهذا يعني هذا كله من توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى كيف ربط اسم السلام بهذه المفردات وبهذه التفصيلات ب ط ر ي ق ة يعني ج ل ي ل ة جميله ثم ختم رحمه الله تعالى على التقرير الوافيه بقوله ف ت أ م ل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزهه عنه تبارك وتعالى وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه ا ل أ س ر ا ر والمعاني يعني حينما تقول تدعو تله على الله عز وجل بتفريج كربات و تقول يا سلام أ و اللهم أ ن ت السلام يعني تتذكر كل هذه المعاني السلام من كل المعايب و ا ل آ ف ا ت والنقائص من كل ما يضيف عليه المشركون من كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى فهذا أ د ع ى ل ل إ ج ا ب ة ومن دلائل هذا الاسم أ ن ه تبارك وتعالى ذو السلام أي المسلم على عباده على فهو المسلم على رسله و أ ن ب ي ا ئ ه عليهم السلام ل إ ي م ا ن ه م وكمال عبوديتهم وقيامهم وقيامهم بالبلاغ المبين قال تعالى قل, الحمد لله قل يا محمد عليه السلام الحمد لله على نعمه علينا وتوفيقه إ ي ا ن ا لما وفقنا من ا ل ه د ا ي دائما أ ح م د الله عز وجل وسلام على عباده الذين اصطفى سلام يعني امن منه من عقابه يعني ي أ م ن من عقاب الله سبحانه وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى ا م ن ة امنه منه يعني عباده ي أ م ن و ن من عقابه و أ م ن ة منه من عقابه الذي عاقب به قوم لوط وقوم صالح عاقب ا ل أ ق و ا م بما تعلمون ف أ ق و ل وسلام يعني س ل م و أ م ن من العقاب الذي عاقب به غيرهم وسلام على ع ب ا د ي الذين اصطفى هذا فيه ت س ك ي لمن ل ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم الذين اصطفى الذين ا ش ت ب ا ه م لنبيه عليه السلام من الذي اصطفى、آه. الذين اجتباهم الله عز وجل لنبيهما فجعلهم أ ص ح ا ب ه وقاتل الله ا ل ش ي ع ة ا ل ش ن ي ع ة هذه ا ل آ ي ة جملة من ا ل آ ي ا ترد ت عليهم أ ن ه اصطفاء الله عز وجل وهم يتهمون هذا الدين حينما يتكلمون أ م و ر ا فكيف حفظ الله جل هذا الدين ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة من خلال ا ل ص ح ا ب ة هم يطعنون ل إ ل غ ا ء ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ماذا بقي من الدين كيف إن نقول تحفظ كما يعني قال شيخ الاسلام رحمه الله لو س أ ل ت الى بدن النصارى من ا ض ل الناس بعد نبيكم يقولون اصحابه س أ ل النصارى من ا ض ل الناس بعد عيسى ا ي س ن ق والحواريون ت س أ ل الراغده والشيعه من أ خ ل ث الناس يقولون ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وسلام على عباده الذين اصطفى هذا التزكيه الذين اجتباهم لنبي ع السلام فجعلهم أ ص ح ا ب ه وزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إ ل ي ه دون ا ل م ش ي ك ي ن به ا ل ج ا ه د ي ن ن ب و ة نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا يعني في كلام جميل في مختصر الصواعق ا ل م ر س ل ة في كلام يعني جميل كلام ل ابن القيم رحمه الله م و ج و د ي ع ن يكون ي ف ه ي م ك ن أ ن ي ر ج ع إليه ب ان ر ك ي ك م ي ع ن ي في ه ذ ا ا ل ك ل م ك ي ف ر ب ن ا اختاره و م ن ه ن ا ه ه من ا ر ز ق و ن ه ن ا ل م ح يرزقون ث يجعل ه ن ا ل م ح ي ث يجعل أ و ي ن هناك من ي ر ل ه و أ ن ب ي ا ئ ه ع ل ي ن ا ل ل س ا م الله ي ع ن ي اعلم حيث يعني يشتمي أ ص ح ا ب رسله عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام وقال تعالى سلام على نوح في العالمين سلام له من أ ن يذكر بسوء قال تعالى سلام على إ ب ر ا ه ي م يعني أ م ن ة من الله في ا ل أ ر ض إ ب ر ا ه ي م أ ل ا يذكر من بعده إ ل ا بالجميل من الذكر شوف إ ب ر ا ه ي م عليه السلام اجتمع طريق ديانات كلها اليس كذلك ابراهام عليه السلام عند ا ل ن ص ر ا ن ي وعند اليهوديه وعند... ل ي س كذلك ف ي ع ن ي أ م ن ة من الله عز وجل في ا ل أ ر ض ل إ ب ر ا ه ي م أ ل ا يذكر من بعده إ ل ا بالجميل من الذكر وكذلك سلام على ا ل ي ا س ي م والمسلم على عباده و أ و ل ا د ه في جنات النعيم آه قال تعالى تحيتهم يوم يقونه سلام واعدلهم اجرا كريما بعضهم يقول هنا يعني بن كثير رحمه الله يقول الظاهر أ ن المراد والله اعلم أ ن الله عز وجل يعني يعني تحيتهم أ ي من الله يوم يقونه سلام أ ي يوم يسلم عليه الله والله عز وجل هو السلام ه و إ ي ه هو السلام سبحانه وتعالى نفسه ه و إ ي ه السلام طبعا بعضهم قال يعني يسلم بعضهم على بعض رجحها ابن جرير و ب ن كثير بالعكس وهكذا وقال تعالى خالدين فيها ب إ ذ ن ربهم تحيتهم فيها سلام على كل حال السلام بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في الجنه يعني سلام سلام سلام فيما بينهم وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام من عباده من الموت و ا ل أ س ق ا م يعني دار السلام ا ل ج ن ة هي دار السلام إ ي ش السلام سلام, سلام من, من الموت سلام من ا ل أ س ق ا م سلام من ا ل أ ح ز ا ن سلام من ا ل آ ل ا م سلام من الهموم ان لكم ان تحلموا فلا تموتوا فيها ابدا وان ت... تشبوا فلا تهرموا ابدا وان تصحوا فلا تسقموا ابدا إلى آخره. واضح يعني الحديث المعروف ايها الاخوه وقال تعالى والله يدعو الى دار السلام والله يدعو إ ل ى دار السلام وهنالك كلام يقول بن ج ل ي ر ح م ه الله ف إ ن الله يدعوكم طبعا قبلها في والله يدعو إ ل ى دار السلام يعني السياق الموجود يعني الشرح المجمل يقول أ ي ه ا الناس لا تطلبوا الدنيا وزينتها ف إ ن مصيرها إ ل ى فناء وزوال كما مصير النبات ا ل ذ ي ضربه الله و لها مثلا إ ل ى هلاك وابار ولكن اطلبوا ا ل ا خ ر ة ا ل ب ا ق ي ة ولها فاعملوا وما عند الله ي ف ل ت م س و ا بطاعته ف إ ن الله يدعوكم إ ل ى داره والله يدعو إ ل ى دار السلام دار الله إ ل ى دار الله ي د ع وهي ك م إلى د ا ر و ه جناته وهي إيه؟ جناته التي ت ه ا أ ع د ه ا ل أ و ل ي ا ء تسلم من الهموم و ا ل أ ح ز ا ن فيها فإذا واحد استضافه م ث ل انسان ي ع ي إ ن غني و إ ن س ا ن يعني تاجر كبير عنده يعني حدائق ومطاعم ع ن د ه وعنده, وعنده على الهاتف اشكال ل ه ا ت ف أ أ ل و ا ن ا ل ف ا ك ه ة و ا ل أ ط ع م ة و ا ل ح ل و ة و العصير و الهدايا لكن الله عز و جل يدعو الى دار السلام ليس كمثله شيء فكيف إ ذ ا كان ت د ا ع ي ا ل ل ه إ ل ى داره إ ي ش داره جنات تسلموا إ ذ ا فعلتم ذلك إ ي ش دار السلام تسلموا من الهموم و ا ل أ ح ز ا ن و ت أ م ن و ا من فناء ما فيها من النعيم و ا ل ك ر ا م ة التي أ ع د ه ا لمن دخلها هذا يعني يدعو إ ل ى دار السلام وفي الحديث وجعل تبارك وتعالى في ش ا ه الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام لا تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا والذي نفسي بيده لا تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ت ح ا ب و ا أ و ل ا أ د ل ك م على شيء إ ذ ا فعلتم م ت ح ا ب ب ت م أ ف ش و ا السلام بينكم وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن